الرحيم لانه امان الخائفين يوم الروع الاكبر ويوم الخوف العظيم ويوم العرض على الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم لا تخام صلاة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 الله أكبر. سمع الله لمن حميله ربنا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 en la...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 وكانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غلم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففحمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون الله, أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا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 وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ في فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَدَنَوْنَا إِلَى الْجَبَلِ مُغَاضِبًا فَظَنّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ فَنَادَى فِي فاستجبنا له ونجيناه من الغنو وكذلك ننجي المؤمنين. الله الله اكبر. والسلام عليكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله. والسلام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 من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حذب ينسلون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا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 فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. الله الله أكبر. الله أكبر. الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وانياك كنستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان بهذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين قل انما يوحى الي ان ما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون